منفرد بالخلق والاراده وحاكم جل بما اراد ذكر المنفرد بالخلق وهو يشمل خلق ذوات العباد وافعال العباد كما ذكرنا وذكر الخلق في افعال العباد ورد في مواضع كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصناعته وقال عز وجل ان كل شيء خلقناه بقدر نظرت في مخذبينا بالقدر والقدر متعلق بأفعال العباد واكثر ذكر هذه المرتبه في الكتاب والسنه بلفظ الجعل والله جعل المؤمنين او جعل من شاء ائمه يهدون بامرِه وجعل من شاء مقيما للصلاه وجعل سبحانه وتعالى اله كالعون ائمه يدعون الى النار وهكذا اكثر الذكر هذه منطقه القران والسنه بغالبه الجعد بلفظ الجعد وقال منسود بخلق والاراده قال ايوه منسود بالاراده فلا مراد فلا مراد لاحد معه فلا مراد لاحد معه لا يعني ذلك نفي اراده الربوب ولكن نفي المساواه نفي ان يكون معه اي مدا له في ارادته وليس من ذلك ان يكون للعباد اراده هو اراد ان تكون قال عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فاثبت مشيئه للعباد واراده واثبت انها تابعه لمشيئته عز وجل فاذا اراد ان يريد جعلهم كما لك فلا مراد لاحد النع اي على سبيل الندية لا مراد لأحد مع الله أما أن يكون له مراد أراد الله له ذلك المراد فلا ينفع قال ولا إرادة لأحد وفسترها أوضح بقول لا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل وما شئته كما قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره من شاء من العباد ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هنا علق فعلهم على مشيئته والآية التي بعدها في الاستدلال هنا علق مشيئتهم على مشيئته قال تعالى إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهم لا يشاءون ولا يفعلون الا بمشيئته عز وجل العبد لا يمكن ان يفعل فعلا اختياريا بلا مشيئه منه لابد ان تكون يعني ان يشاء الفعل يمكن ان يشاء ولا يفعل يمنعه من ذلك مانع نقول ان الله عز وجل اخبر في كتابه ان العبد لا يشاء الا اذا شاء الله ثم انه لا يفعل الا ان يشاء الله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله فقال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما عليم يضع الأشياء يعني في مواضيعها عليم من يستحق الهداية فيهديها ومن يستحق يستحق الضلال فيضل حكيم يضع الاشياء في موضعها سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته هذا من شاء واضل من شاء فهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما وانظر عندما ذكر العذاب ذكرهم بالوصف الذي استحقوا به العذاب من فعلهم فان الظالم هو من ارتكب وفعل الظلم اسم فاعل من ظلم فهو ظالم فعل الظلم فذكرهم سبحانه وتعالى بالصفه التي استحقوا بها ان يعاقبوا وان يعذبوا لم يذكر سبحانه وتعالى ذلك مجردا ما سلب مع انه يعني يدخل من يشاء في رحمته ويعذب من يشاء وانما ذكر ذلك وهو قد ذكر ذلك في مواضع اخرى ولكن هنا ذكره لكي يعلم سبب عذابهم وأنه وإن كان من يشيئة الله خلقا وإيجادا فإنه كان بسبب من العباد كما قال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله عز وجل قد ذكر أنهم اتخذوا الشياطين فعلوا فعلا ولذا قال حقت عليهم الضلالة لم يضلوا بالباطل لم يضلوا ظلما إنما ضلوا حق عليهم الضلالة لماذا؟ لأنهم اتقدوا الشياطين والهدى فضله المحض سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى وفق من شاء بفضله عز وجل لطاعته وخذل من شاء بعدله لم يظلمهم إذ جعل لهم أفعالا فعلوها بإرادتهم واختيارهم ولذلك إذا احتج أهل النار على ما فعلوه بالقدر لامتهم الملائكه على افعالهم قالوا الم تكن تاتي كلما القى قلعذر الله كلما القيا فيها فود انسالهم خزنتها الم ياتيكم نذير أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَسْرُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قُلُوا كَلِمَةُ الْعَذَابِ السَّابِقَةُ وَجَبَتْ عَلَيْنَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فلا باس مثوى المتكبرين فذكرهم بوصف المتكبرين كما ذكرهم بوصف الظالمين لكي يدلنا ذلك على انه مستحق النار بكبرهم وظلمهم وغفرهم ففعلوا افعالا استحقوا بها العذاب هو عز وجل حكم عدل هذه الايات هي علاج هذه المشكله القديمه التي حيرت البشر خلاصه كل ما يجري لا يدور والمناظرات والمناقشات حول قضاء القضاء والقدر وحول مشيئة العباد وعلاقة مشيئة الرب عز وجل في هذه الآيات المحكمة الواضحه البينه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون اي مشيئه وهذه الايه ترد على من يقول ان الله عز وجل شاء لهم الكفر لانه علم انهم يشاءونه فهو يجعل مشيئة الرب تابعة لمشيئة العبد يقول هو شاءه لأنهم يشاؤونه لا إنما شاءه الله عز وجل فشأوه مشيئة العباد تابعة لمشيئة الرب لا تجعل مشيئة الرب تابعة لمشيئة العبد البعض يحاول علاج القضية بأنه يقل إن ربنا سبحانه وتعالى علم منهم ذلك علقها على علم فقط فشاءه لأنهم يشاؤونه لا ربنا قال انما قال وما تشاؤون اي اي مشاء الا ان شاء الله وهذه الايه ايضا ترد على يعني بعض الذين تكلموا في هذا المقام فقالوا ان وجود المشيئه العامه لمشيئتهم كافيه ولا يلزم مشيئه خاصه لكل فعل من افعالهم ده كلام الزوين وكلام الاله ابن القيم رحمه الله غفر الله له المساله دي فيها بلا شك يعني غلط كبير حيث يقول ان مثل جريان النهر لا يستلزم مشيئه خاصه لكل قطره من قطراته فالله عز وجل قد شاء لهم ان تكون لهم مشيئه ده اختيار الجويني في التوسط بين الاشاعره وبين المعتزله وهو لا شك اميل الى مذهب المعتزله وان لمiوافقهم وان يعني كان اميل يعني اقرب جدا الى اهل السنه ولكن هذه مساله غير صحيحه وهي مساله ان يكفي ان تكون ان الله اشاء لهم ان تكون لهم مشيئه دون ان تكون كل مشيئه منهم على التفصيل بمشيئه الله ابن القيم يضرب لها مثال بيقول جرايان النهر ان الله اراد جرايان النهر في هذا الاتجاه ولا يلزم ان كل قطره يكون لها مشيئه خاصه ده كلام غير صحيح كل قطره لها مشيئه خاصه نقصد انها لا تكون الا مشيئه الله سبحانه مش مشيئه خاصه يعني ان مشيئات لكن الله شاء لهذه القطره ان تجري في هذه اللحظه في هذا الاتجاه وتلك في غيره وهكذا هذه ترتفع وتنخفض ده كل قطر لا توجد حركه ولا سكن في الكون الا بمشيئه عز وجل وكذا افعال العباد فقال وما تشاؤون هنا ده فعل منفي في يعني الفعل المنفي ده يعم من صيغ العموم وما تشاؤون اي اي مشيئه لان هو المفعول بتاعه افعال مطلق يبقى وما تشاؤون مشيئه الا ان يشاء الله فهذا قصر ايضا اصول القصر وما تشاؤون الا ان يشاء الله النفي مع الاستثناء هذا يدل على ان حصر نعم وكذا يعني حصر مشيئه العباد تحت مشيئه الرب عز وجل فلا يمكن ان يكون هناك ادنى مشيئه للعباد ولا ادنى فعل الا بمشيئه عز وجل قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا اليما قال من شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وبعض المعتزله يعني اثبتوا المشيئه لله عز وجل بهذه الايه في افعال العباد في الخير وقالوا الشر لا وهذا وتر ما صحيح الايه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون عام يشمل مشئات الاستقامه ومشيئات غيرها ما شاء شيئا الا بمشيئته عز وجل وان ذكر هنا قبلها مشئات الاستقامه ولكن الايه عامه في كل مشئات العباد قال المصنف رحمه الله فالى عبادي قدره على اعمالهم ولهم مشئه بكلام مهم جدا في اثبات التوسط بين قول الجبريه المفا... الغلاف الاثبات في جعل كونهم يثبتون مشيئه الرب لينلو مشيئه العبد وده سر المشكله بينه وبين اهل السنه هو الغاء مشيئه العبد او الغاء اثرها كالاشاعره الذين يقولون لهم مشيئه لا اثر لها لهم قدره لا اثر لها يبقى سموا اسم فقط مجرد قالوا لهم له قدره ومشيئه وما لهاش لازمه هذا كذا تناقض في الحقيقه هذا موافق لقول الجبريه اللي بيقولوا ليس لهم مشيئه ولا لهم قدره وافعالهم الاختياريه كالاضطراريه حركه كتابه كت... كلمات مثل حركه اليد المرتعشه من الحمى حركه ضرب انسان لاخر وقتله اياه مثلا مثل دقات القلب مثل جران الدم في العروق ده كلام اعق ابسط الناس عقلا اخليهم عقلا يدرك وان هذا كلام ان هذا كلام باطل وان الانسان يدرك بفطرته الفرق بين حركه الارتعاش والكتابه والفرق بين ضرب انسان وقتله عمدا وبين دقات القلب وجران الدم في العروق لا شك لا يمكن ان يكون الامر متساويان وما سوى بينهما الشر اثبت الله للعباد مشيئة واثبت لهم قدرة قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم واثبت لهم استطاعة قال سبحانه وتعالى ولله على نفسي حد البيت من استطاع اليه سبيلا قال فمن لم يستطع فطعامه 60 مسكينا وهكذا فكثير جدا في القران اثبات قدرة العباد ومشيئتهم واعمالهم كذلك واثبات الاعمال لهم اذا نسبت اليهم فالاصل انه فعلوها بمشيئتهم إلا ما ورد الدليل بأن هذا فعل مجازي زي ما قلنا مات الرجل سقطت الورقه هذا فعل مجازي في الحقيقه ليس فعلا حقيقيا لماذا لدلاله السياق ودلاله العقل القاطع بان مات الرجل هو لم يميت نفسه وولدت المراه هي ايضا جاءها الطلق فولدت سقطت ورقه الشجر هذا فاعل فاعل مجازا لا شك ان هناك فرق بين وبين ما ذكرناه يقول فر العباد قدره على اعمالهم ولهم مشيئه وهنا يقول اهل السنه بها تقع افعالهم بها بالمشيئه وبالقدره واداء الجواب دائما اذا قيل وما فائده قدرتهم ومشيئتهم اذا كان الله قد اراد لهم شيئا معينا يبقى ده يعني يرجع الى الغاء اثر القدره والمشيئه او الغاء القدره والمشيئه بالكليه من العباد عشان كده بنقول النص على ان هو بها تقع افعالهم بما يعني ان النص بتقرئ تلك الافعال شاء ان يفعله ففعله من شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء ذكر اذا الذكر وقع به بمشيئه العبد وليس ان وه وكل الذكر والمشيئه من العبد وقع بمشيئه الرب زي ما قلنا المثال قبل ذلك ان الاب والام انجبا الولد ولد من هو تزوج وتناسل تناكحا فتناسل وولد منه ولد والله خالق الاب والام والولد لكن خلق الولد منهما لا يقال ما فائده الاب والام اذا اراد الله ان يخلق الولد كما ذكرنا كلام باطل كل العقلاء يقولون له لهم فائده ولهم اثر في وجود الولد ولا يولد عاقل يريد ان يكون له ذريه ثم لا تزوج ويقول انها لو اراد الله ان يجعل مني ذريه لجعل وهذا لا يقوله عاقل في اكله وشربه ولو اراد الله ان يشبعني لاشبعني من غير طعام لو اراد الله ان يروينا لاروانا من غير شراب نعم هذا حق لو اراد ان يفعل لكنه عز وجل قدر مقادير العالم وقدر خلقها باسبابها وجعلك تفعل وجعل لك اراده ولو لم تتناول الطعام والشراب كما تريد ان تفعل في الطاعات وتريد ان تتركها وتزعم ان الله لا اراد ان يهديك لهذاك تقول كلمه حق تريد بها باطلا فافعل كذلك حتى نستريح منك في الطعام والشراب يعني لا افعل ذلك حتى يستريح منه العالم ويموت ويهلك باذن الله تبارك وتعالى لا شك ان هذا الامر يعني يرفض ولذلك يكون هو ايه هو قدري في امور الدنيا وجبري في امور الدين يريد التهرب من الطاعه بزعم انه يثبت الاراده والقدره فالعباد بقدره على اعمالهم ولهم مشيئه بنقول هنا بها تقع افعالهم والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم ولا قدره لهم ولا مشيئه الا باقدار الله عز وجل لهم اذا شاء اراد نعم قال وحاكم جل بما اراده فلا معقب لحكمه يعني اذا حكم لا يرد تعقيب على ذلك الحكم تعقيب معناه ان هو تعديل او رد له او نحو ذلك قال لا معقبه لحكمه ولا راد لارادته ولا مناقضه لقضائه وقدره وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض ولا شك ان لفظ الحكم ورد وكذا لفظ الاراده المراد به في هذه الموضوع كلها الاراده الكونيه والحكم الكوني والقضاء الكوني كذلك وقد وردت هذه الألفاظ كلها بمعاني شرعية بالمعنى الشرعي منها فلا معقب لحكمه شرعا نعم ليس بمعنى أنه لا يوجد في الولود من يعني يطعن في حكم الله الشرعي لكن لا يوجد شرعا من يعقب على حكم الله الشرعي بمعنى أنه لو رأى إنسان أن له أن يعقب على حكم الله او ان لغيره ان يعاقب بحكم الله او من حق احد ان يعاقب على حكم الله فهو خارج عن الشر كافر والاعوذ بالله اذا راى انسان ان له او لغيره ان يجعلوا حكم الله محل نظر وان يجعلوا حكم الله سبحانه وتعالى محل بحث ان شاءوا عاملوا وان شاءوا صوبوا وان شاءوا تركوا وان شاءوا خطاوا والاعوذ بالله فمن راى ذلك فقد كفر خرج عن الشر فلكن الكلام هنا مقصوده الكلام هنا مقصوده على الحكم الكوني كما قال سبحانه وتعالى عن عقوب عليه السلام لما ذكر لبنيه أمرهم بالدخول من أبواب متفرقة وأن لا دخلوا للرواح قال وما أغني عنكم من الله من شيء إني الحكم إلا لله فهذا الحكم الكوني لأن الأمر الحسد الذي خافه عليهم أو ما يصيبهم للرواح من اذن اي نوع إن كان من اجل ذلك امرهم بالدخول هذا امر لم يشرعه الله فانما هو يفوض امره الى الله عز وجل فيما قد يصيبهم من امر يكرهه ولا يريده وهو امر قدري كوني ان الحكم الا لله ا ا عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وقال امر قوله عز وجل عن يوسف عليه السلام أمر أن لا تئن الحكم إلا لله أمر أن لا تعمده إلا إياه فالذي يظهر الله أعلم من سياق الآيات أنه إما أن يرده الحكم الشرعي أو العموم الحكم الشرعي والكون والجزائي فأحكام كلها لله عز وجل فهنا لا معاقبة لحكم الكون القدري لا يوجد إذا حكم الله بحكم كوني سوف يكون ما حكم الله به وأما شرعا فيلذم شرعا أن لا يرى أحد من الملتزمين اشار الله عز وجل ان يرى لاحد حق التعقيب على شرع الله على حكم الله الشرعي وكذا لا راد لارادته المقصود بها هنا الاراده الكونيه لا راد لهذه الاراده اذا اراد الله شيئا فلا مرد له سبحانه وتعالى وكذا شرع عن ارادته الشرعيه عز وجل اذا اراد شيئا شرعا شرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه اراده شرعيه لا يجوز لأحد أن يرد إرادة الله الشرعية شرعا بمعنى لا يجوز له أن يرى أن من حق أحد أن يرد إرادة الله كذا لا مناقض لقضائه المناقض لقضائه هو المخصوص قضاء الكون أيضا بذلك لا تخترن بالقدر والقضاء الشرعي نحو قوله وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه لا من يناقضه يخرج عن الشر يكفر والعياذ بالله من يناقض شرع الله ويرده و يعني يعانده يكفر والعياذ بالله قال وحاكم جلل بما اراد فلا معقب لحكم ولا راد لارادته ولا مناقض لقضائه وقدره وما كان الله ليعذذه من شيء في السماوات ولا في الارض بل هو فاعل لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيره تختار هنا بمعنى يصطفي ويجذب فاختار سبحانه وتعالى من شاء من عباده فجعلهم رسلا واختار ما شاء عز وجل من الارضين فكرمها وشرفها كمكه المكرمه واختار ما شاء من الشهور فجعلها فوق غيرها كشهر رمضان وذو الحجه ونحو ذلك ما كان لهم الخيار لانهم كانوا يقولون لولا ان نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم طب ليه نقول كده لا ينقول ان الخيره ليس معناها الاراده هنا لان هو لم ينفي الله عز وجل الاراده عن العباد مطلقا وانما قال عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار فالاختيار له عز وجل ولذا قال اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا اذا ما كان له الخيره مش ان الانسان ما لهش اختيار ان الجبريه يحتجوا بهذه الايه ويقولون ان الانسان لا اختيار له بالبالاصلاح والخيارة في الكتاب والسنة ليس معناها الإرادة الإنسانية أو الاختيار اللي هو معنى الوجود الإرادة وإنما الاختيار معناها الخيارة معناها أن ينظر عنه هو الأخير ويجتبه ويصطفيه ويجعله خيرا من غيره الله عز وجل الله هو الذي اجتبى من شاء وخلق ما شاء واختار من شاء من خلقه واصطفاه سبحانه وتعالى وهكذا فاسترى فظن الله تبارك وتعالى عليهم ما كان لهم الخيرة أي ما كان لهم أن يجتبوا وأن يختاروا فيقولوا لماذا لا يكون الرسول فلانا دون فلان وهكذا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون هنا القضاء قضاء إيه كوني بلا شك كوني بلا, بلا نزا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا أيضا أمري كوني إن الله يحكم ما يريد هو هنا ما كان الاستدلال في موضعه لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين منوا أوفوا بالعقود أحلت لكم مهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم الحكم إذا صرا معلوم ان هذا هو سواء ان هناك من يستحل غير ما اهل الله وهناك من يعني يحرم ما حل الله لكن ان الله يحكم في الايه الايه في المائده المقصود بها الحكم الايه الشرع يحكم ما يريد سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء هو ذكرها ضمن السياق العام ممكن ان يقال هذه ليست جزءا من الايه ان الله يحكم ما يريد قدرا كلام صحيح قطعا ان الله يحكم ما يريد بما شاء سبحانه وتعالى قدرا نعم ولكن هو ضمن الآيات يعني ما مقصود الأمر بها تفسيرها في آيات ما إذا الحكم الشباب قال ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم ولا يقال لما فعل كذا وهلا كان كذا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لما فعل كذا على سبيل الاعتراض أما لو أراد لانسان ان يسال على سبيل الاستفهام يعني الحكمه ليزداد علما بما بحكمه بصفه الحكمه لله عز وجل مع كونه لو لم يدري ولو لم يعلم لضل مسلما لامر الله الشرعي متوكلا ومفوضا امره الى الله سبحانه وتعالى عالما ان الله ما فعل شيئا الا بحكمه لما بره ذلك فلو قيل لما فقيل لكذا كما ذكر الله عز وجل لام التعليل في احكامه القدريه الكونيه كثيرا وذكر كي كذلك ولكي كي لا يكون في الاحكام الشرعيه والقدريه قال تلك الايام نداولها بين الناس كانه قيل ولماداول الله الا بين الناس فقال اول يعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ودخولنا من التعليل في بيان الحكمة الكونية القدرية من الأفعال التي قدرها الله عزل الكثيرة جدا في القرآن العظيم أما هل لك كان ذلك فهذا أيضا إذا كان على سبيل معرفة الحكمة لا على سبيل الأسراد لما ظن قائله كما في الحديث وإن كان فيه مقال قال يا آذم عليه السلام يا ربي هل لسويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر لما جعل فيهم الغني والفقير والقصير والطوير وفاوت بينهم فقال هل سويت بين عبادة فقالين يحببتون أشكر مع بعض في الحديثة لكن إلا يسأل عما يفعل على سبيل الاعتراض وعلى سبيل التسخط لقضائه وقدره وعلى سبيل الابتهام في الحكمة حتى ولو لم يكن بلفظ هلا ولما لو أن إنسانا يعني اعترض في نفسه على حكم الله القدري ويعني نفى حكمه الله عز وجل كان ابليسيه الطريقه فابليس هو اول من نفى حكمه الله حيث قال انا خير منه هذه متضمنه لان السلوده متضمنه لان لان السلوده ما ينبغي ان يكون مني له بل منه لي وان هذا الامر مخالف للحكمه ولا يعظ بالله فاول من طعن في حكمه الله ابليس ولا يعظ بالله ولذا المعترضون على حكمه الله سبحانه وتعالى ابالسه نعوذ بالله وفي حديث ابي ذر عند الترمذي وغيره وفي اخره قال ذلك باني جواد وارد مارد أفعل ما أريد أعطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء أردته وأن أقول له كن فاكم وفيه مقل يعني لكن له شواهده هو الحديث إني حرمت الظلم على نفسي ونذيه لغاية أبي غر له عند التلمذي لكن المعاني التي فيه صحيحة ذلك بأن الله جواد واجد ماجد واجد مجد للأشياء واجد ما شاء سبحانه وتعالى لا يفلت منه شيء ولا يضيع منه شيء ماجد له المجد أفعل ما أريد كتاب وسنة تثفتك عطائي كلام وعذابي كلام أي إذا أرد الله أن يعطي عبدا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن في كن سواء كان عطاءا أو عذابا كما دلت عليه الآيات وتكملة الحديث قال فمن يشاء وفقه بعدله ومن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء ضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء اللهم وفقنا بفضلك يا رب ونعوذ بعزتك لا اله الا انت انتظر لنا انت الحي الذي لا يموت فالجن والانسان يموت قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بنا يد صور منت مرتبه المشيئه ومرتبه الجعل من يشاء الله يضل اذا في مشيئه لله وفي اضلال فعل منه عز وجل واضلال الله عز وجل لعبد بان يخلق الضلال في قلبه وان يجعله يختار ذلك نعوذ بالله وذلك حسن منه عز وجل لانه يضع الاشياء في مواضعها والله عليم بالظالمين اليس الله يا علم بالشاكرين هو عز وجل وضع البذره الطيبه في الارض الطيبه والبذره الخبيثه في الارض الخبيثه وما كان لاحد ان يقول لما لم يضع في الارض الخبيثه البذره الطيب فان هذا تنزه عنه حكمه الله وما ظلم صاحب الارض الخبيثه ما ظلمه حين وضع في قلبه الظلم ما ظلم من اضل وانما جعله يفعل الضلال بارادته المخلوقه وقدرته التي لها اثر في فعله ولها سبب من ضمن الاسباب حتى ولد ذلك الفعل الانساني قال من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم اللهم اجعلنا على صراط مستقيم وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولائك هم الخاسرون من يهدي الله فهو المهتدي ما تحتملش ما يظنه الجاهل او المبتدئون في نحو قوله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء فيقولون من يشاء الهدايه يجعل فاعل يشاء ولا ايه العبد ان العبد لما يشاء ده ربنا يهدي يبقى بيجي على ربنا تابع لايه للعبد ترد عليه الايه قطعا اما هذه من يهدي الله فهو المهتدي كما الايه التي قبلها ترد عليه من يشاء الله يضل ما, ما لا استطيع لها ردا ولا جوابا ذلك المرتد قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فالاولئك هم الخاسرون لانهم باعوا عن الله عز وجل واشتروا الحياه الدنيا التي لا تساوي جناحه بعوضه باعوا الاخره واشتروا هذه الشهوات الحقيره فخسروا العذلاء بفعلهم وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذروهم في طغيانهم يعمهون فلا هاديه له يهديه ويجعل في قلبه الهدى لان الله اضله سبحانه وتعالى اليس هذا بمعارض قوله ولكل قوم هاد فلكل قوم هاد يبين لابد ان الله هداهم بمعنى بين لهم وارسل لهم رسولا يبيّن لهم وقال تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وقال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل felن تجد له وليا مرشدا من يتولى أمره ويرشده لأن الله لم يتولى لم يتوله لو توله الله لأرشده فلن تجد له وليا مرشدا يرشده ويخرجه من ظلمات الظلال التي فيها وقالت تعالى افَ مَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثَمَرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ شُهُودِ هذه الدرجة من درجة الإيمان بالقدر أن لا تحسر الإنسان على الكفره والظلمه والمجرمين والكفره والمنافقين لا تحسر عليهم ولا يضيق بما يفعلون لو شاء الله عز وجل أن يهديهم لهداهم سبحانه وتعالى هو عز وجل الذي زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة والشيطان زين لهم تزين وسوثة الله عز وجل زين لهم أعمالهم تزين خلق وإيجاد في قلوبهم قال كذلك زيننا لكل أمة عملهم وقال عز وجل عن الهدهد في سياق التصديق له وقال عز وجل عن الهدهد في سياق التصديق له وزين له الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل ولنا تفسيران في نائب الفاعل اف من زين له سوء عمله من الذي زين الله الذي زين والشيطان زين يعني التفسيران متلازمان والاليق بسياق الايه ان الله الذي زين لهم لان الايه قالت فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء اف من زين له سوء عمله فراه اف انت تهديه جواب الاستفهام لا يمكن لك ذلك لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله ومن يسعى لنصرة الإسلام ويقاوم الكفر والظلم والطغيان أن يفعل ما يفعل وهو موقن لأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره هداية ولا إضلال وأن يكون ناظرا إلى إرادة الله سبحانه وتعالى فيما يملك يستجيب فيه الناس استجاب ام رفضوا هذا بامر الله فعليه ان يعمل غير مهتم اذا بما ينتج يمكن ان يهتدي الناس ويمكن ان لا يهتدوا يمكن ان تظل تدعو سنين ولا تثمر هذه الدعوه ثم في لحظه تجد الناس قد اهتدوا الله عز وجل يفعل ما يشاء فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء كان رقمنا تفسير ربنا الذي زين لهم سوء عملين فراوها حسنه لا تناقض ان الشيطان زين لهم ذلك لان تزيين الرب خلق وإيجاد وكان ذلك من أسبابه يعني من خلال تزيين الشيطان وتزيين الأحبار والرهبان والكباراء والزعماء والذين استكبروا أما أمرهم للذين استضائفوا حتى رأوا ذلك فكل هذه أسباب و الشيطان تزيينه ليس خلقا وايجادا في قلوب العباد ولكن الشيطان يزين ما يوسوس وكذا الذين يلبسون على الناس امر دينهم انما يامرونهم ينهونهم وما كان له ما كان لهم من سلطان عليهم على قلوبهم بل انما وسوسوا لهم واوحوا اوحوا لهم ذلك الباطل فكذبوه ولم يغير ولم يخلق قلوبهم ولم يقلبوا قلوبهم الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء اي كانما يكلف الصعود في السماء مما لا قدره له عليه بحال فهو يعجز عن ذلك وذالك او يشق عليه جدا فلا يقدر عليه ولا يختاره قال فمن يريد الله ان يهدي اشرح صدره للاسلام عبد اذا شهد ذلك شهد فضل الله عز وجل عليه حين وفقه لهذا الدين وحين اجتباه وجعله من امه المسلمين ومن امه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم واذا وجد صدر صدره منشرحا لطاعه الله ومواسعا اتسع لما أوجب الله عز وجل عليه يفرح بما شرعه الله عز وجل له وجعله يقبل على الدين بنفس منشرحه وصدر يعني منشرح يقبل الحق ويؤدي الحق سماحه لا كظما لا يؤدي رغم منه بضيق ولكن يؤديه بانشراح صدر وراحه وسكون فليعلم ان هذا فضل الله اثر من اثر هدايته ويطلب منه المزيد سبحانه وتعالى فما يرد ان يضله وما يرد ان يضله يا يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد بالسماء عدل منه عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون لماذا ضيق الله صدورهم لما كفروا اول مره ونقلب الاتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة كذلك يجعل الله الرجث على الذين لا يؤمنون جعل الله عليهم الرجث حتى لا تقبل صدرهم الإيمان لأنهم لم يؤمنوا حين جاءهم الحق ورأوهم حقا أول مرة فضل لهم الله ونعوذ بالله من ذلك قال تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الهدايه الثانيه يهدي اليه من اناب وانابته كانت هدايه بهدايه من الله له الهدايه الثانيه ثمره الهدايه الاولى ثمره الاهتداء بالهدايه الاولى العبد اذا قابل الهدى الذي داعت الله به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بتوفيق الله وهدايته فاذا فعل ما امر به اسابه الله هدى اخر كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتديين انك لا تهدي من احببت نذا في ابي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام واجتهد في ذلك اعظم الاجتهاد ومع ذلك كان اخر ما قال ابو طالب هو على مله عبد المطلب فقال الله انك لا تهدي من احببت اي من إما من احببته او من احببت هدايته ان احببته, أحببته لقرابتي مثلا او من احببت ان هدايا وهذه اولى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمرتدين هذه كلمه طيبه سمعتها من قري قال يعني احد الاخوه يقول كنت حزينا جدا على يعني ان ابي طالب لم يمسك ويقول في نفسه يعني ابو طالب بذل مجهود وكل طالع على الفاضي وبعدين لما قرى بيقول والله هو اعلم المهتدين هو سبحانه وتعالى اعلم ما وضع الهدى في قلب ابي طالب لانه اعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى اعلم بمن يستحق ذلك اعلم بمن يعني تطيب نفسه بذلك الهدى فهو عز وجل عليم ما اضع الاشياء الا في مواضعها وهو اعلم بالمهتدين فلا تعترض ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فسبحان الله دين الثمرات العظيمه لجهود هدايه الله يبقى الانسان لما يبص اللي قدامه وينظر انه فعلا يعني لو اراد الله يقلب قلبه على غير ما ترى من العداوه للدين والمكر بدين الله والمسلمين والصد عن سبيل لا لفعل عز وجل فسبحان الله هو أعلم بالمهتدين ولو الحكمة فلا ثم أمرهم إلى زوال وإلى يعني ابن حلال فلا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق من ممكن لا تحزن عليهم إنه ربما يعني يتمنى الإنسان الخير لآخر يقول لماذا لم يهديه الله فلا تحزن عليهم قد يضيق بما يمكر هذا في بقضاء الله وقدره ولا تك وفي ضيق مما يكره والله راحه عظيمه ويعني مهما وقع من ابتلاء وضيق وكرب وصد عن سبيل الله ولا حاج ولا تك في ضيق مما يكرهون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بتعمل ايه ماذا تصنع تتقي وتحسن تدخل تنحل كل المشكلات تذهب كله يعني مكائد الكفار والظلم والمنافقين أدراج الرياح إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسن اللهم كن معنا يا رب قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء تعزيئا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الاهتمام بأن يهتدي الناس لماذا يعني إن شغل بمشرك قريش عن الأعمال رغبة في أن يهتدوا اما من استغنى فامتى لو تصدى وما عليك الا ان تزكى لماذا تصدى له النبي عليه الصلاه والسلام لانه يريد ان يهتدوا ويريد به هدى دائما يهتدي الناس فيعزيه الله عز وجل عدم تدين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فلسبحان الله هذه من ثمرات فرار الناس عن الدعوه اول ظهورها ودود فترات البعد عن الالتزام بالحق اول ما ياتي بل فترات الاضعاف والشده من فوائدها ان يوقن المؤمنون بهذا المال ان الله المتفرد بالهداه سبحانه وتعالى وانك تبذل كل وسعك وتستعمل كل الوسائل الناجحه ويعني ومع ذلك لا تنجح الناجحه فيمن شاء الله عز وجل يهدي وسائل مؤثره بالفعل ومع ذلك لا يستجيب فتتحقق ان الله متفرد بالهدايه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أجرك ثابت سواء اهتدوا أو لم يهتدوا قال سبحانه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي أمن لا يهدي نفسه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أما هذا ان كانت هذه يعني في هدايه البيان اقرب والله اعلم انا اعلم ان الهدايه انواع منها الهدايه العامه هدايه المخلوقات لما تصلح به حياتها قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا الهدايه للمكلفين هدايه البيان واما تمود فهديناهم في استحب العام على الهدى قال تعالى وهديناه النجدين هدايه البيان واما هدايه التوفيق فهي كقوله تعالى ولكن الله يهدي ما يشاء إنك لا تهدي من أحببت لك نجمع بين هذا إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إنك لا تهدي ذات البيان وإنك لا تهدي من أحببت ذات التوفيق ثم الهداية يوم القيامة في المنازل فيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يقول الآية هنا من يهدي الحق أظهر فيها هيدات البيان يبين طريق الحق ويرشد إليه ويشرع الشرائع التي فيها مصالح العباد لأن الأوثان لا تصنع من ذلك شيئا وكذلك كل من يعبد من دون الله لا يصنع الشمس والقمر والأصنام والأحجار والشياطين والقبور هل تكلم أصحابها تدعوهم تشرع لهم شرائع هم يخترعون الشرائع وينسبونها لها الله الذي أنزل بكلامه الشرائع المحتمى وقال تعالى قل ان الهدا الله هو الهدى وقال قل ان الهدى هدى الله هو عز وجل اذا هدى عبدا فلا مضللا وقال تعالى ونفس وما سواها فالهما فطرورها وتقواها اقسم الله عز وجل بالنفس وتسويتها ما مصدريه وما سواها ايوه تسويتها ما والفعل زي انوال فعل وقيل ونفس والذي سواها اقسم بذات عز وجل وانما تستعمل للعقل ولغير العقل احيانا مثل الاول اظهر ونفس وما سواها ونسي وجه فالهما فلورها وتقواها الهما هذه النفس فلورها والهم تلك تقواها هلما نفسا فلورا والهم نفسا تقواها ودلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الايه في سياق الاحتجاج بالقدر ولو كانت الهمها بمعنى وهديناه النجدين يعني بيننا لهم النجدين لما كان فيها ذي اعتراض بل تكون دليل على الشر على اثبات الشر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه اىت رسول الله ما يعمل في الناس فيه ويبدعون شيء قد قضى عليهم ان قضي, قضى عليهم من قدر قد كتبه أم فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبت عليهم الحجة قال بل شيء قد قضي عليهم من قدر قد تبق وإصباق ذلك في اكتاب الله ونفسه وما سواها فألهمها في الله وتبواه هذا يؤثل يعني أن هذا نصباقه أن القدر قد تبق فهذا يدلنا كيف تكون الآية دريرة على القدر السابق أن الله ألهم هذه النفس والنفس فلان فلورا خلق فيها فلورا والهم الاخرى تقواها والله الذي يؤتي التقوى كما كما قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اات نفسي تقواها فانت تتشقى والله يؤتيك تقواك وذكها انت خير من زكاها اللهم الذي يزكي نفسك انت تتذكى والله يزكي نفسك هذا قول صحيح من التفسيرين في قول الله تبارك وتعالى فألهمها غزورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستها قد أفلح من زك الله نفسه وقد خاب من دست الله نفسه قد أفلح من زكاه الله وقد خاب من دستها الله لأن الآت قبلها جريعة القدر فهي فيروح القدر وليس أن ذلك نفي التفسير الآخر ولا مناقبة لكن أمر أحد فيما devenها سياق هو في الحقيقة هو متضمن بالتفسير الآخر 어쨌든 لأن تذكية الله عز ورد الله للنفس إنما تكون من خلال أن يتذكى العبد ويثمر الله تذكيته لنفسه قاد أفلح من تذكى وجه واحد العبد تذكى والله يذكي من يشاء ده صريح في أن الله الذي يذكي قد أفلح من زكاها فيها تفسير جمهور الترف على قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من استاهله الله النفس التي زكاها الله عز وجل صاحبها قد تزكى وزكى الله له نفسه فاثمرت احسن الثمار زي واحد وضع البذر وربنا انبت له النبات الطيب نلاقي الحقيقه من الذي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله عز وجل بذلك تزكيهك لنفسك لن تثمر ثمرتها إلا أن يخرج الله عز وجل الذي صبر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وازكها انت خير من زكاها يعني لو بذلت كل جهدك في تزكيه في نفسك وانت لا تنظر الى فضل الله لما اثمرت زكاه ابدا لو لم تنظر الى ان الله يزكيك لم تحصل على الذكاه انت خير من زكاها وخير من زكاها خيرنا افعل تفضيل جرام المعناه فالله عز جل خير من ذكى نفسا والعبد أتذكى ولكن تذكيته لا قيمة لها إذا لم يذكيه الله سبحانه وتعالى قال أنت وليها أولى صلى الله عليه وسلم حديث عظيم القمس قال فمنهم أي من عباده الشقي وهو من أضله بعدله ومنه مستعيد وهو من وفقه وهداه بفضله فالسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله فسبحانه الحمد على فضله وعدله وذا مقرب بتقريب الله اياه وهو السعيد وذا طريد بابعاد الله اياه وهو الشقي البعيد فبيده تعالى الهدايه والاضلال والاسقاء والاسعاد فهدايته العبد واسعاده واسعاده صدق ورحمه واضلاله وابعاده عدل منه وحكمه وهو اعلم بمواقع فضله وعدله وهو الحكيم العليم الذي يضع الاشياء في مواضعها وهو اعلم بمن هو محل الهدايه فيهديه ومن هو محل الاضلال فيضله وهو احكم الحاكمين وهو عليم بالمتقين وعليم بالظالمين وعليم بالمهتدين وهو اعلم بالشاكرين واعلم بما في صدور العالمين وهو اعلم حيث يجعل رسالته وهو اعلم من من ضل عن سبيله وهو اعلم من اهتدى وله في ذلك الحكمه البالغه والحده الباء الدمره ولذا نقول لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها استكمل المرة القريمة إن شاء الله إن ربك حكيم عليم إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى السؤال مكتوب من أول درس الظهر لأنه بيقول أضل الله الكافر ولا يكون هدى ولا ضلاء إلا بمشيئة الله هلام ظلم؟ قطعا ليس بظلم إن الله لا يضيب نفسه بل مش بس بمشيئه الله بمشيئه الله وايه وفعلِه مش كده ده هو ربنا اللي اضله بمشيئته اضله الله عز وجل يبقى الكلام ده لم يظلمه لانه جعله يفعل ذلك نسال الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين عافيتك اخيره الاشاعره في المشيئه استاذ لوالدك بيقولوا ان للع... هو بيثبت مشيئه الرب على الزوجات وبيثبتهم مشيئه للعبد ما لهاش اثر لكن الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى فمن شاء ذكر بايات واضحه الدلاله جدا من شاء ذكر يبقى الذكر تم بمشيئه مين العبد لمن شاء منكم هيستقيم يبقى الاستقامه تم بمشيئتهم هم بينكروا ان يكون لها مشيئه مجرد اقتران فقط زي ما احنا اتوجدنا مع بعض اقترن وجودنا في وجود بعض لم اكن انا سبب في وجودي احد منكم ولن تكن في سبب في وجودي ولكن اسواجتنا في نفس الوقت بخلاف انا وابني ربنا خلق ابني مني انا سبب في وجوده كلام اهل السنة زي الاب وابنه كلام الاشائرة زي الاخ واخو او الراجل والراجل اللي الانين مع بعض ما هوش علاقة ببعض الا الاقتران فقط في وقت حدوث الفعل فيقوله النار ما بتحرقش لأ داربنا بيخلق الإحراق عند وجود النار أهل اسمون قلوا ربنا خلق الإحراق بالنار أحراقه الله ايه بالنار من الذي يقدره بالقدر عذابه الله ايه بالنار هم يقولوا لأ عذابه الله عند دخول النار يعني دي منج دعوة بالاستكين ما تقطاعش الله يخلق القطع عند مرورها يعني يا مدارد مشي كده prze لا أهل اسمون قلوا الله الذي يقطع شيء بد in injust kina معاش كده في في سببيه هما غلافي انكار الاسباب يقول اعتقد ان اسبقيه العلم الالهي لا تتعارض مع التخيير الاراده الانسانيه مثل الاله مثل لو ان ام لها ولدان تعلم ان احدهما يحب والاخر واحد يحب الارز والاخر يحب المكرونه تركتهما نايمان وخرجت هي والاب واثناء المسير قالت الاب تلاقي حسن اكل الرز وتلاقي حسين اكل المكرونه هذا لا يعني ان كل منهما قد اختار ما ياكل عندما استيقظ بل بالتاكيد اختار ده عايز يقول ايه الراجل ده انا عايز اسمع من الاخوه الراجل المثل ده المثل بتاع الشيخ شعراوي ده ماشي كده بس معدل بس هو هو عايز ايه؟ ها لا مش القضيه كده غير ما تاخدين ده القضيه مفروغ منها طبعا ها ها اه زي المدرس يعني عايز يثبت ايه وينفي ايه عايز يثبت وينفي علم وين وهو وده حل الاشكال عنده انه جعل القدر والقضاء اثبات علم ولكن الام ما خلتش ابنها ده يحب ولا خليته ياكل مش كده هو اللي حبه هو اللي كله والتاني هو اللي حبه هو اللي كله ولكن هي عارفه ان حصل كده عايزين علم ربنا سبحانه وتعالى ربنا يا ادم بسابهم لوحدهم تركتهم حتى مش غير يقول ترك ها ده ربنا وترك الدنيا الدنيا تضمحل فورا لا ده ربنا جعله على الهدى في قلب حسن ومحبته لل اللي بيحب ده ربنا رجعله يحب وهو اللي خلاه ياكل جعله ياكل مش بس ان هو عالم ان هو ياكل اللي ربنا هداه ربنا جعله في قلبه الهدى ده مثال غلط جدا وخطر جدا مثل المدرس اللي عارف درجات التلاميذ وحصرها قبل ما يعمل لهم الامتحان وبعد ما عمل الامتحان طلع ان هو الدرجات زي ما هم كان مقدرها لا مش كده كلام غلط كلام خطير غلطه يقول لك مش ان هو من جهه التخمين وعدم التخمين زي ما. لا غلطه من جهه انه بيجعل اقاديه القدر وحل الاشكال اللي هي مساله ان في اراده انسانيه وفي قضاء وقدر يقوم يقول ان القضاء والقدر هو العلم وان الاراده الانسانيه حره مطلقه لا ده كلام منكر وباطل لان المدرس اللي, اللي عرف التلاميذ ده ما كانش بايده ان يخلي الولد ده يجاوب صح ولا يدعوه يجاوب غلط لا قدره له على قلوب التلاميذ ثانيا مش هو اللي اراد ان كل التلاميذ يجاوبوا صح جاوب بعضهم يجاوب صح وجاوب غلط بل هو نسى ان كلهم يجاوبوا ايه صح عايز نقوله كده بس بيحصل غير كده لكن الله عز وجل جعلهم فريقين بداهم كذلك هو اراد ان ينقسموا الى فريقين وهو سبحانه قادر على ان يجعل الهادي المهدي مضللا و يجعل الضال مهتدي ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا ده فيه مشيئه وا و, و, و, و, و اراده من الله ما قالش علم بس علم وكتابه واراده من الله وخلق الافعال العباد وقدره على قلوبهم ومتقلب لقلوبهم نعمل ايه في الاكله الارانيه كلها دي بعد كده نقول المثال ده ده ده مع ذلك ان احنا قاعدين سرحانين في اللي احنا عليه من قبل ما نيجي خالص ان هو المثال ده معشش في الاذهان اللي هي اثبات ان الاراده ان ان القدر وقدر علم ده كقوي القدريه اصلا قدريه اللي هم مش غلابه يثبتوا علم الله ودل العلماء من ايام عمر بن العزيز بيقولوا ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان انكروا كفروا اذا ما فيش علم يبقى كفار واذا قالوا ربنا يعلم طب هو يعلم وخلق الذوات خلقهم على ذلك وهو يعلم انهم يفعلون يبقى لابد ان تقول هو يريد ان يفعل لو اراد الله ان لا يؤصل لما خلق إبليس هو يعلم ان فرعون هيعمل كده يعلم ذلك ومع ذلك خلقه خلق ذاته لان كل القدرية بيقولوا ربنا خلق الذوات النزاع معهم في خلق لإيه الأفعال فانؤمنه لو اراد الله ان لا يقع ذلك وان لا يقع ذلك فانش خلق وقصد اتداءا ويعلم يبقى لابد انه يريد يبقى هو الذي اراد ان يفعل فرعون ذاته ولذلك لابد ان يخصم فالاعتقاد ده اللي انت بتعتقده ويحتاج الى ايه هو صح ان ليس هناك معارضه مع وجود اراده انسانيه لكن ليس التخير مطلقا الاراده الانسانيه مقيده بنص القران لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين يبقى في اراده انسانيه ما من منفيهاش بس ما من نخليهاش مطلقه وهي والله ما مطلقه حد يقدر يقول ارادته مطلقه ده 50 عامل 50 اكتر من 50 يعني الله اعلم بالعوامل اللي بتاثر عليها وكلها مش من اختيارنا لما الانسان يفكر كده مسئته الاولى المجتمع اللي نشا فيه الصغير الاسره التربيه اللي خلال السنين الاولين من عمره ده بالعكس ده ده شخصيه الانسان بتتاثر باللي امه بتعمله وابوه بيعمله وهو جنين في بطن امه والسنين الاولين من العمر وال4 سنين اللي بعديهم وال10 دي كلها بتكوين الشخصيه وفي اشياء جبلييه في الانسان للاب والام بيعملوها حاجات ما اختارهاش الانسان وده واحد مجبول على الجبن واحد مجبول على الشجاعة واحد مجبول على الحلم واحد مجبول على الغضب جبلة فعلا تلاقي الناس متفوتة تلاقي الولادين في نفس البيئة توقم ربما وتلاقي واحد دو صفه والتاني دو صفه تانية والأب والأم بيعرضوه من نفس الظروف ومع ذلك بيطلع الحاجة ده حاجة وده حاجة تانية من الخلاق اللي بتاثر على اعمال الانسان وبعدين لما نيجي نتامل ونتدبر ان اللي نشا في مجتمع مسلم غير اللي نشا في مجتمع كافر غير نشا في مجتمع فاجر وكافر وفاسق كل منهم بتصرفاته بيتاثر بيه المجتمع الاعلام اللي بيؤثر عليه الامرين الناهيين اللي بيقلدهم واللي هم اللي هم لهم فيه اسوه دي عوامل كلها الانسان ما اخترهاش اللغه اللي بيتكلم بيها فاهمك انت القران زي واحد فاهم واحد هندي ومع ذلك انت مكلف وهو مكلف في تفاوت في التكليف لكن لا شك ان هناك عوامل متعدده تؤثر على اختيار الانسان وملوش هو فيه اختيار وهو اتولد في تاريخ ما يعرفوش ولا له دعاويه وبجنس ما ما اختاروش وباسره ما يعرفاهش وفي بلد ما يعرفاهش ومجتمع ما ملوش دعوه ولا اختار شيء من ده وكلها تؤثر عليه تاثيرات ايجابيه وسلبيه يبقى الواحد جاهل التعليم اللي اتعلمه واحد اتعلم في مدارس هيات له الظروف ممتازه كده وواحد ثاني نشا نشا لا يستطيع ان يقرا ولا يكتب سبحان الله متفاوت بلا شك في ادراكات الناس درجه الذكاء دي حاجه عند كل اهل الطب حاجه وراثيه بيتولد بيها الانسان الاي كيو بتاعه وده بيأثر على اختياراته بالتاكيد على معامل الذكاء ده نسبته 1 140% والثاني 60% واحد 100% واحد ثاني عقل ذكي جدا بيتاثر على اختياراته بالتاكيد وعلى ادراكاته وفهمه بيتولد بيها عملوا تجارب على توائم نشا مثلا توائم في من اللقطاء يرووا اثنين مع بعض واحد دخل بيت اسره غنيه وتربى تربيه معينه وتعلم اخر ثاني والثاني نشا نشاء اخر بهدله وييجوا بعد 20 سنه يحتمهم ويدوروا على نسبه ذكاء ده ونسبه ذكاء ده يلاقوها زي بعض رغم ان الاثنين ايه الاثنين تفاوتت جامد جدا لكن هم خلاص التوام السيامي دول يطلعوا زي بعض من من جهه الذكاء مثلا دي احد العوامل بقول لان اخلاقهم مختلفه عن ذكائهم تلاقي واحد ذكائهم زي بعض واخلاقهم مختلفه عن بعض الروح دي حاجه ثانيه سبحان الله فالانسان ده عوامل متعدده والله العقل البشري الذي يقول كده يقول اراده الانسان موجوده لكنها غير مطلقه حثما وجزما هو اللي شرح قال عليه بالظبط العقل السوي في قضيه القضاء والقدر يرشد الى ما دل عليه الشر لكن العقول المنحرفه تضل منحرفه الى ان ان شاء الله واحد بيقول اذا كانت كل مشيئه لا تكون الا مشيئه الله حتى جران النهر بكل قطره من النهر لا تكون اراده الله فاين الاختيار اذا لاختيار ان ربنا اراد لكنك انت تريد هذه الاراده واحنا هو اراد ان تقع من غير من غير من غير سبب اراد ان انت يكون لك اراده مش اراد ان هو يحصل وخلاص في فين الايه نفي الاختيار هنا ربنا اراد ان انت تريد مش اراد انه يحصل وخلاص فازاي تنفي اراده الله ده ربنا بيقول كمان طب ده اقول له وما تشاؤون الا ان شاء الله يبقى انت تقول لي بعد كده اين الاختيار اختر اثبت ربنا قبلها لمن شاء منكم ان يستقيم وبعدين قال وما تشاؤون تحت مشيئه الله مش فوقها ولا مساويه ليها معاها نعوذ بالله اللي يقول مشيئه ربنا ما له هاش دعوة بإرادة بأفعال مدى الإختارية ده والله العظيم أكثر من كافر فعلا بس طبعا يقام عليه الحجة لكن هو فعلا قوله ده بإرادة بأ العبد تبقى أقوى من إرادة الرب في أفعاله ربنا يريد شيئا وإنت تريد شيئا تبقى ربتك أنت اللي تمشي إرادة ربنا لا تمشيش نعوذ بالله هل ترى أن الاعتقاد فالحاجات دي لا بالرؤية ولا ايه ولا ان انا شايف كده لا ده عايز ادله من كتب السنه اولا مبديا يعني يقول الا ترى ان الاعتقاد بان هدايه الانسان متعلقه بمشاءه الله يدعو الى التكاسر عن دعوه في سبيل الله ودعاء عالم الحزن على المعاصي التي ترتكب والعصا والحزن على انتهاك حدود الله ضلال مبين الكلام المكتوب ده والله اعوذ بالله انا مش قصدي والله وهو... انا عارف ان هو ممكن يكون جايبها على اساس ان هو يشوفها معروضه لا بالعكس ده انت تبذل كل جهدك ولكن لابد من سكينه وانت بتلاقي اثار سلبيه احيانا لدعوتك فدعوهم الى الله عز وجل من الرحمه الثانيه تدعوهم تبذل كل جهد وتلاقي ثمرات عكسيه تعمل ايه فيها دي سيدنا نوح قال اني دعوته ربني دعوته قومي ليل ونهار فلم يزدهم دعائي الا فرارا سبحان الله يعمل ايه زي ما كان شؤم بالقدر يهلك وليعذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم كاد ان تذهب نفسه حسرات لعلك باخع نفسك مهلك نفسك الا يكون مؤمنين لا ده الرسول ربنا بيعزيه عشان عشان لا تحزن عليهم يبقى انت بتعمل وانت فاكر ان انت اللي مداد وعي الله هجيب نتيجه ده ده مش بيديك انت ده قلوب العباد ده لله سبحانه وتعالى ادعو يا الله بالصبح ده تبقى دعوه عديمه الثمرات لو انت ما انت شايف وبعدين انت انت لابد تنظر للمعصيه نظرتين نظره الغضب ممن فعلها والغضب من وجودها لله عز وجل ونظره ان ربنا قدر وجودها لحكمه سبحانه وتعالى فترضى عن الله ولا ترضى عن المعصيه مش ان انت بتنظر لها نظره واحده بس ده عايز انظر نظره واحده بس لا نحن نغضب ولا نرضى من المعاصي ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ونقول عليم حكيم ذلك الذي قدر ما قدر عز وجل وله الحمد على كل شيء له الحمد على كل هذا ففين التكافل الدعوه الى الله لما نقول ان الهدايه بمشيئه بمشيئه العباد يبقى في تكافل الدعوه يا الله لا تابد ان تعمل واعلم انه لا يدخل احدكم الجنه عمله قائل ذلك صلى الله عليه وسلم يقول لكل الصحابه كده ما كانش بقى كان اولى تقابل ده كده هيؤدي للتكاسل وهو صلى الله عليه وسلم بيشوفوه ايه تتورم قدماه ايه من قيام الليل صح كده يبقى هو ده الجامع هو ده ده الدين مش ان احنا هنشوف اثار نشوف الاعتقاد ده هيجيب لنا ايه ونناخده ولا الاعتقاد ده هيجيب لنا اسقه الاعتقادات مش بالاختيارات مش بني هنقعد ننقي ونشوف اثارها ونجرب ونشوف الاعتقاد ده كويس هجيب لنا تاج ثمرات لو جاب لنا نشاط في الدعوة وهو اعتقاد فاسد نعمل ايه في ده نخش النار عشان ندعو الى الله ده لو هي كده لا والله هو الدعوة دي مش هتوث مجتمرة الكفر والشرك متلازمان كل كافر مش لكل لك مش الكفر هل معنى ان الله تعالى خلق افعال الاباد ان من خلقه, خلقه ان من خلقه ارادتهم ان من خلقه ارادته ارادته وقدرتهم يقتضي خلق كل ما يخرج من ارادته ويقوم هذا على معنى خلق لا افعال باد صح ان الله عز من خالق افعال باد وخالق قدرته وخالق ارادته وليس ان ذلك الغاء القدره و المشئه اه جاب لي خالد البن على حجابه النادي بورسعيد فلا تحزن على ايهم ولا تكن في ضيق ممن امكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا رب فرج كروبات المسلمين يا رب القول بخلق القران ده على ضلاله هناتي الكلام عليها بعديها اخي فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال من, من يقول لماذا حقا ضلال نقول انهم اتخذوا الشياطين لو قال هو بتقدير الله لهم نقول وهو بفعلهم اتخاذ ده فعلهم كونوا بتقدير الله نفى فعلهم لده ربنا قدر ان هم يكونوا كده